بسم الله الرحمن الرحيم الف ص كتاب أنزل إليك فلا يقم في صدرك حرج منه لتنذر بِهِ وذكرى للمؤمنين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 ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لام لان نجنا منكم اجمعين ويا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 إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون.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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 يا بني آدم إما يأتنكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فَمَنِ اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى.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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا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 ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرم بين يدي رحمته إذا أقلت سحبا ثقالا سقناه لبلد مجد فأنزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إن لنا فِي في ظلام مبين.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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو في ملتنا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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسَّ آباءنا الضراوء السراء فأخذناهم بغتتهم وهم لا يشعرون.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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا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 فَادّعِ تُكُنّ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعيناً الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بَغُلبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقلب.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 طوفان والجراد والقممل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة ومر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ أَكَانُ ظَالِمِينَ وَلَم ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئلا مرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن قالوا لئلا مرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 قال ابن اُمّي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء فلا تشمت بي ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك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 وقطعناه مثنى عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر، فمن بجست منه ثنتا عشرة عينا.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 أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم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 تقولون، فلما نسوا ما ذكرو به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فَلَمَّا اعْتَوْا عَمَّا نهوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 وَإِذْنَ تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا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 أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَّصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ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 اغلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي